إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحتبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم مكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا, وقالوا هذا إفتم مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء اِذ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ مُكَذِّبُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَصَبْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اِذَا تَلَقَّوْنَهُ بِأَمْثَالِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا 124. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك, سبحانك هذا بهتان عظيم 125. الله أن تعودوا لمثله أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 وَلَوْ لا صَبل اللهَِّ عَلَكُم وََرحْْمَتُ وَأَنم اللهَّه رَأْخُر